ذِلعَ عليه آيةٌ من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عليم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بنهار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 وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ